قناة المحراب تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظلم ولا الحرور وما يستوي الأحيان ولا الأموال إن الله يسمع ما يشاء وما أتى بمستمع ما في القبور إن أنت إلا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 صلهم بالبينات وبالزبور وبالكتاب المنير ثم أخذ الذين كفروا فكيف كان لكيب ألم تر أن الله أزل من السماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بشود ومن الناس والدواب والأنعان مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز وفور